ما جعل أزواجكم وما جعل أزواج خُلائِي تظاهرون منهم أمماتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤجلين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكونا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّالِحِينَ عَن صِدْقِهِ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ اتكم جنود فارسلنا عليهم ريح فارسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءتم فوقكم ومن أسفل منكم وإذْزَاعَةِ الأَبْصَارِ وإذْزَاعَةِ الأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُنُونَ هُنَاكَ بَتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزُلَ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ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 يقولون إن بيو تلاعورت وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن ثلاثة وما تلبث وما تلبث بها إلا يسيرا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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلهم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخنف رأيثهم ينظرون إليك تدور أعينهم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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون, يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 ليجازي الله الصادقين بصدقهم ويعدم المنافقين ويعدم المنافقين إن شاء الله ويتوب عليهم إن الله كان غفور الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيره وكف الله المؤمنين القتال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 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا لساء النبي من يأتي من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 لستنك أحد من النساء، لستنك أحد من النساء. طيت النفلا تخضعن بالقون فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في ميوتكن ولا تبرج لتبرج الجاهليه الاولى وقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله لي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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا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 وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إيوهبت نفسها إيوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يؤيّس يستنكحها خالصة إن أراد النبي يؤيّس تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء ولا أبناء أخواتهن, ولا أبناء أخواتهن ولا لسائهن ولا ما منكث ولا ما منكث أيمانه والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 المرضون والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بل عونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل سنت الله في الذين خلو من قبل ولن تجد للسنة الله تبديلا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 يوم تقلب رجوهم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلب رجوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن نا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتِهم ضيعفين من العذاب والعدم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آذوا موسى فغروا الله مما قالوا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 على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات